بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم ليله الشريفه المباركه وفي كل ليله من ليالي شهرك الكريم عتقاء من النار اللهم فمن علينا في هذه الليله الكريمه بالعتق من النيران اللهم من علينا بالعتق من النيران الهنا انا نخنع مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنانك فانطردتنا فمن ذا الذي يؤيننا وان ابعدتنا فمن ذا الذي يدنينا يا ربنا يا خالقنا يا مولانا لا شك ان ادراك المرض لرمضان هو نعمه ربانيه ومنحه الهيه فهو بشره تساقطت لها الدمعات وانسكبت لها العبرات شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان جعل الله تعالى هذا الشهر الكريم هدى للناس يهدهم الى الخير ويعطيهم من البينات من الهدى في حياتهم والفرقان الذي يفرقون به بين الحق والباطل الانسان اذا انتبه الى ذلك وعظم رمضان حق التعظيم بلا شك انه يكون له شان عند ربنا جل في علاه ذلك ومن يعظم شعائر الله فان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 لاجلها الصيام فقال سبحانه وتعالى لعلكم تلتون وتتقون والتقوى خشيه مستمره التقوى هو ان يخشى القلب رب العالمين وبالتالي يؤثر هذا على الجوارح الصائم المتقي ايها الاخوه والاخوات هو الذي اذا صام قلبه صامت لذلك عينه وصامت اذنه وصام لسانه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه ما الفائده ان امسك فمي عن اكل الاطعام عن شرب الشراب وان يفرغ بطني من ذلك ايضا ثم بعد ذلك تبدا عيني تنطلق في النظر الحرام وربما اذني ايضا وما شابه ذلك اذا ما هو تاثير الصيام علي ما هو تاثير الصيام علي اذا كان الصوم لم يؤثر فيي ولم يزد ايماني ولم يمنعني عن المحرمات ومع الاسف حقيقه يعني لما صرف الله عز وجل عنا شياطين ال ال الجن كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك بدات شياطين الانس مع الاسف تتحرك واصبحت شياطين الانس تحاول ان تفسد على الناس صيامهم في نهارهم وتفسد عليهم قيامهم في ليلهم وبدات عدد من القنوات تتنافس في اشغال الناس عن عن رمضان يعني ترى احيانا بعض الشاشات يوضع في في طرف الشاشه لوجو يضع شعارا مكتوب عليه رمضانيات واذا نظرت ماذا عرضتم لنا في رمضانيات فاذا رايت لابسه يعني لبسا سيئا وترقص وشاب ربما يرقص معهم اكتب رمضانيات ان لله وانا اليه راجعون يعني هل يتشرف رمضان بان بان ينسب اليه مثل هذا يعني حقيقه نحن غسلنا ايدينا من من ان نصلح امثال هؤلاء من القائمين على هذه القنوات وانا اعرف عددا من هؤلاء وبحكم مشاركتي في الاعلام مررت على عدد من هؤلاء عدد منهم كبير اما اقوام لا دينيين اما اقوام مسماه اسلامي عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز واحمد ومحمد لكن الاسلام منه بريء لا ما ذكر الله بطرف ساعه ولا عد لقيام ساعه فهم قطيع كشويهات الغنم والله ما يدرون لا عن صلاه ولا عن صوم اصلا ما يصلي ولا يصوم وانا لا اتهمهم انا اعرف ذلك عنهم حقيقه ولي مع بعضهم اتصال ومناصحه ولا يهمه اصلا يعني تقبل منك الصيام ولا ما تقبل هذا من اخر اهتماماته لا يهمه هل سلم صيامك ولا ما سلم صيام لا يهم ذلك ابدا لذلك انا اقول حقيقه لاخوتي واخواتي يعني الله جل وعلا له في كل ليله اعتقاء من النار ولله عتقا من النار وذلك في كل ليله حتى ينقضي رمضان اذا اردت ان تعتق رقبتك من النار فلا بد ان تحسن ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى ان تحسن في نهارك ان توكثر من الذكر من التسبيح من الاستغفار من الدعاء يا اخي يا اخي ترجو النجات ولم تسلك مسالكها ان السفينه لا تجري على اليابسه كان ابو هريره رضي الله عنه واصحابه اذا صاموا جلسوا في المسجد يقولون نطهر صيامنا يعني نحفظ صيامنا من النظر الحرام والسمع الحرام فما بالكم لما يكون الانسان بالله لو كان ابو هريره اليوم في وقتنا الان ابو هريره لا يريد ان يمشي في اسواق المدينه خشيه من ان ينطلق بصره في في شيء يجرح صيامه فما بالكم بالله لو جلس اليوم ابو هريره وقلنا يا ابا هريره يا صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خذ هذا الريموت كنترول قلب هذه القنوات بالله ماذا سيقول ابو هريره ان لله و لو لو انك جالس الان انت أو, او ابنتي جالسه امام التلفاز وتقلب احدى القنوات هي صائمه او حتى وهي مفطره في ليل رمضان ثم دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سيقول اسلام خالفتموني من ذا انا تركتكم على المحجه البيضاء وحدثتكم وانذرتكم وكم بكيت وقلت يا ربي امتي امتي امتي امتي ابكي خوفا عليكم وتحذيرا لكم ثم تخلفوني من بعدي بان تتبعوا هذه السبل التي تفرقكم عن عن السبيل الذي تركتكم عليه يا اخوتي واخواتي لا بد ان نكون جادين فعلا في طاعه ربنا انا اعلم ان ان شهوات كثيره وان الفتن جذابه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا ياتيكم زمان الا كان الذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم عز وجل ويقول عليه الصلاه والسلام ياتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر بمعنى ان الانسان لا تزال فتن تزيد شيئا فشيئا يعني قبل 30 سنه و40 سنه لم تكن مثل هذه الفتن موجوده الان بدات تكثر وبالتالي اجرك انت اليوم وانت تمسك نفسك عن هذه الفتن اعظم من اجر من لا يستطيع عليه لذلك لما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه ان الاجوره عظيمه لمن كان متمسكا في اخر الزمان قال علي صلاته والسلام للعامل منهم اجر 50 منكم يعني الصحابه فسألوه لماذا؟ قال إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا يعني في عهد الصحابة ما كان عندهم ستلايته وقنواته وإنترنته وأنواع من, من الفتن وبالتالي كان الصحابي صحيح له أجر عظيم عند رب العالمين لكن الفتن قليلا لكن يا جماعة الآن الشاب والبنت الذي أمامه التلفاز وأمامه القنوات وأمامه أنواع الصفحات في الإنترنته ومع ذلك يغض بصره عن هذا ويحفظ صحابته سمعه عن هذا ويستعيد بالله مشري هذا ويصرف نفسه عن هذا بلا شك ان اجره عظيم فعلا وان الله تعالى يعظم له الاجر غدا اذا دعوت الله استجاب دعائك اذا لجأت الى الله تعالى اجابك اذا استغففت به اغاثك اذا صدقت مع رب العالمين فعلا هو وانطرحت بين يديه وقلت يا ربي امرتني بغض البصر ها انا اغض بصر يا ربي انت امرتني بحفظ صومي يا ربي انا ارى الطلبه في الجامعه والطالبات كل يوم يتكلمون عن مسلسل الذي بالامس وانا ما رايته ارضاء لك يا ربي ولا عندي القناه استطيع اني اراه لكن تركته لوجهك انت لا شريك لك ثم اذا جاء من غدنا ورفعت يدك الى الله وقلت يا ربي الكل يتكلم عن المسلسل والفيلم الذي عرض البارحه في الليل يا ربي انا تركته لاجلك انت اللهم لاني احبك يا ربي انا تركته لاني اقدم رضاك على رضا نفسي واقدم مرادك على مراد نفسي واقدم امرك على امر نفسي يا رب العالمين فاغفر لي وتجاوز عني واعد رقبتي من النار يا احبابي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه اللي بيصوم مع رب العالمين في هالشهر الكريم وينطرح بين يديه ويترك هذه الامور لاجل الله وهو قادر عليها ويتركها لاجل الله ويطهر رمضان الذي شرفه الله بانزال القران والذي كان رسوله عليه الصلاه والسلام يعرف له قدره وشرفه بلا شك من الذي يجتهد غايه الاجتهاد رب العالمين اقبل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين